ا ل م س أ ل ة ا ل خ ا م س ة وهي ا ل ر س ا ل ة ا ل خ ا م س ة ر س ا ل ة الشكر بسم الله الرحمن الرحيم و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمده يفيض ا ل ق ر آ ن الكريم ببيانه المعجز ويحث على الشكر في آ ي ا ت ك ث ي ر ة منها هذه ا ل آ ي ا ت التاليات افلا يشكرون أ ف ل ا يشكرون وسنجزي الشاكرين لإن شكرتم لأزيدنكم شكرتم ويبين ك ك م من ا ا ل ش ر ن و ي منها ان اجل عمل يطلبه الخالق الرحيم من عباده هو الشكر فيدعو الناس إ ل ى الشكر دعوه صريحه واضحه ويوليه اهميه خاصه باظهاره ان الاستغناء عن الشكر تكذيب للنعم الالهيه وكفران بها ويهدد ا ح ن مره في سوره الرحمن بالايه الكريمه ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان تهديدا مرعبا وينذر الجن و ا ل إ ن س انذارا مهولا ببيانه أ ن عدم الشكر و ا ل إ ع ر ا ض عنه تكذيب و إ ن ك ا ر وجحود ومثلما يبين ا ل ق ر آ ن الحكيم أ ن الشكر ن ت ي ج ة الخلق و ا ل غ ا ي ة منه فالكون الذي هو ب م ث ا ب ة ق ر آ ن كبير مجسم يظهر أ ي ض ا أ ن أ ه م ن ت ي ج ة لخلق الكائنات هي الشكر ذلك ل أ ن ه إ ذ ا ما أ ن ع م النظر في الكائنات لتبين أ ن ه ي ئ ة الكون ومحتوياته قد صممت بشكل ووضعت على نمط بحيث تنتج الشكر وتفضي إ ل ي ه فكل شيء متطلع ومتوجه من ج ه ة إ ل ى الشكر حتى ك أ ن أ ه م ث م ر ة في ش ج ر ة الخلق هذه هي الشكر بل ك أ ن أ ر ق ى س ل ع ة من بين السلع التي ينتجها مصنع الكون هذا هي الشكر ذلك ل أ ن ن ا نرى أ ن موجودات العالم قد صممت بطراز يشبه د ا ئ ر ة ع ظ ي م ة وخلقت ا ل ح ي ا ة لتمثل ا ل ن ق ط ة المركز فيها فنرى أ ن جميع الموجودات تخدم ا ل ح ي ا ة وترعاها وتتوجه إ ل ي ه ا وتتكفل بتوفير لوازمها ومؤنها فخالق الكون إ ذ ن يختار ا ل ح ي ا ة ويصطفيها من بين موجوداته ثم نرى أ ن موجودات عوالم ذوي ا ل ح ي ا ة هي ا ل أ خ ر ى قد أ و ج د ت على شكل د ا ئ ر ة و ا س ع ة بحيث يتبوا ا ل إ ن س ا ن فيها مركزها فالغايات ا ل م ر ج و ة من ا ل أ ح ي ا ء ع ا د ة تتمركز في هذا ا ل إ ن س ا ن والخالق الكريم سبحانه يحشد جميع ا ل أ ح ي ا ء حول ا ل إ ن س ا ن ويسخر الجميع ل أ ج ل ه وفي خدمته جاعلا من هذا ا ل إ ن س ا ن سيدا عليها وحاكما لها فالخالق العظيم إ ذ ن ي ص ط ف ا ل إ ن س ا ن من بين ا ل أ ح ي ا ء بل يجعله موضع إ ر ا د ت ه ونصب اختياره ثم نرى أ ن عالم ا ل إ ن س ا ن بل عالم الحيوان أ ي ض ا يتشكل بما يشبه د ا ئ ر ة كذلك وقد وضع في مركزها الرزق و غ ر ز الشوق إ ل ى الرزق في ا ل إ ن س ا ن والحيوانات كافه فنرى أ ن ه م قد أ ص ب ح و ا جميعا بهذا الشوق خ د م ة الرزق والمسخرين له فالرزق يحكمهم ويستولي عليهم ونرى الرزق نفسه قد جعل خ ز ي ن ة ع ظ ي م ة لها من ا ل س ع ة والغنى ما لو تجمعت نعمه فلا تعد ولا تحصى حتى نرى ا ل ق و ة ا ل ذ ا ئ ق ة في اللسان قد زودت ب أ ج ه ز ة د ق ي ق ة وموازين م ع ن و ي ة ح س ا س ة بعدد ا ل م أ ك و ل ا ت والمطعومات ل م ع ر ف ة أ ذ و ا ق نوع واحد من أ ن و ا ع الرزق ا ل ك ث ي ر ة ف ح ق ي ق ة الرزق إ ذ ن هي أ ع ج ب ح ق ي ق ة في الكائنات و أ غ ن ا ه ا و أ غ ر ب ه ا و أ ح ل ا ه ا و أ ج م ع ه ا ونرى كذلك أ ن ه مثلما يحيط كل شيء بالرزق ويستشرفه ويتطلع إ ل ي ه فالرزق نفسه أ ي ض ا ب أ ن و ا ع ه جميعا قائم بالشكر م ع ن ا و م ا د ة وحالا ومقالا ويحصل بالشكر وينتج الشكر ويبين الشكر ويريه ل أ ن ا ج ت ه ا ء الرزق والاشتياق إ ل ي ه نوع من شكر فطري أ م ا الالتذاذ والتذوق فهما شكر أ ي ض ا ولكن ب ص و ر ة غير ش ع و ر ي ة بحيث تتمتع الحيوانات ك ا ف ة بهذا الشكر بيد ان ا ل إ ن س ا ن هو المخلوق الوحيد الذي يغير ماهيه ذلك الشكر الفطري بانسياقه الضرالة والكفر فيتردى من الشكر فيتردى إلى إلى الشرك من ثم إ ن ما تحمله النعم التي هي الرزق بعينه من صور ج م ي ل ة ز ا ه ي ة ب د ي ع ة ومن روائح ز ك ي ة ط ي ب ة ش د ي د ة ومن طعوم ل ذ ي ذ ة ومذاقات ط ي ب ة ما هو إ ل ا دعاه و أ د ل ا ء على الشكر فهؤلاء ا ل أ د ل ا ء والدعاه المنادون يثيرون بدعواهم الشوق لدى ا ل أ ح ي ا ء ويحضونهم عليه ويدفعونهم بهذا الشوق إ ل ى نوع من الاستحسان والتقدير والاحترام فيقرون فيهم شكرا معنويا ويلفتون أ ن ظ ا ر ذوي الشعور إ ل ى ا ل ت أ م ل و ا ل إ م ع ا ن فيها فيرغبونهم في الاستحسان و ا ل إ ع ج ا ب ويحثونهم على احترام النعم ا ل س ا ب ق ة وتقديرها فترشدهم والفعلي تلك وتدلهم وتجعلهم طريق الشكر القولي والفعلي وتدلهم عليه وتجعلهم من الشاكرين عليه النعم من إلى القولي وتذيقهم من خلال الشكر أ ط ي ب طعم و أ ل ذ ه و أ ز ك ى ذوق و أ ن ف س ه وذلك بما تظهر لهم ب أ ن هذا الرزق اللذيذ أو ا ل ن ع مع ة الطيبة م لذته ا ل ظ ا ه ر ة ا ل ق ص ي ر ة ا ل م ؤ ق ت ة يهب لك بالشكر التفكر في الالتفات الرحماني الذي يحمل ل ذ ة وذوقا حقيقيين ودائميين وغير متناهيين أ ي إ ن الرزق بتذكيره بالتفات الكريم المالك لخزائن الرحمه ا ل و ا س ع ة تلك ا ل ا ل ت ف ا ت و ا ل ت ك ر ي م ة التي لا حد لذاتها ل ولا ن ه ا ي ة لمتعتها تذيق ا ل إ ن س ا ن بهذا ا ل ت أ م ل ن ش و ة م ع ن و ي ة من نشوات ا ل ج ن ة ا ل ب ا ق ي ة وهو بعد لم يغادر هذه الدنيا في الوقت الذي يكون الرزق ب و س ا ط ة الشكر خ ز ي ن ة و ا س ع ة ج ا م ع ة تطفح بالغناء و ا ل م ت ع ة يتردى ترديا فظيعا جدا بالتجافي عن الشكر والاستغناء عنه ولقد بينا في ا ل ك ل م ة ا ل س ا ب س ة أ ن عمل ا ل ق و ة ا ل ذ ا ئ ق ة في اللسان إ ن كان متوجها إ ل ى الله سبحانه وفي سبيله أ ي عندما تتوجه إ ل ى الرزق أ د ا ء ل م ه م ة الشكر المعنوي تكون تلك شاكر القوة والحاسة في اللسان بمثابة مشرف موقر في مشرف وتكون بحكم ناظر محترم حامد على مطابخ ا ل ر ح م ة ا ل إ ل ه ي ة ا ل م ط ل ق ة ولكن متى ما قامت بعملها ر غ ب ة في هوى النفس ا ل أ م ا ر ه بالسوء و إ ش ب ا ع ه ا لنهمها ا ذ ا توجهت إ ل ى ا ل ن ع م ة مع عدم تذكر شكر المنعم الذي أ ن ع م عليه بالرزق تهبط تلك ا ل ق و ة ا ل ذ ا ئ ق ة في اللسان من ذلك المقام السامي مقام الراصد ا ل أ م ي ن إ ل ى د ر ج ة بواب مصنع البطن وحارس إ س ط ب ل ا ل م ع د ة ومثلما ينتكس خادم الرزق هذا إ ل ى الحضيض بالاستغناء عن الشكر فماهيه ر ز ق نفسها وخدام الرزق ا ل آ خ ر و ن كذلك يهون جميعا ب ا ل ن س ب ة نفسها من أ س م ى مقام إ ل ى أ د ن ا ه بل حتى يتدنى إ ل ى وضع مباين تماما ل ح ك م ة الخالق العظيم إ ن مقياس الشكر هو ا ل ق ن ا ع ة والاقتصاد والرضا والامتنان اما مقياس عدم الشكر والاستغناء عنه فهو الحرص والاسراف وعدم التقدير والاحترام وتناول كل ما هب ودب دون تمييز بين الحلال والحرام وتنسحق ل ش د ة حرصها وضعف ي قناعتها إ ذ بينما تكفيها بضع حبات من ا ل ح ن ط ة في ا ل س ن ة ا ل و ا ح د ة تراها تجمع أ ل و ف الحبات إ ذ ا ما قدر لها أ م ا ا ل ن ح ل ة ا ل ط ي ب ة فتجعلها قناعتها ا ل ت ا م ة أ ن تطير عاليا فوق الرؤوس حتى إ ن ه ا تقنع برزقها وتقدم العسل الخالص ل ل إ ن س ا ن إ ح س ا ن ا منها ب أ م ر ا ل إ ل ه العظيم جل جلاله نعم إ ن اسم الرحمن الذي هو من أ ع ظ م أ س م ا ئ ه سبحانه وتعالى يعقوب ل ف ض الجلاله الله الذي هو الاسم ا ل أ ع ظ م والاسم العلم للذات ا ل أ ق د س فهذا الاسم الرحمن يشمل برعايته الرزق لذا يمكن الوصول إ ل ى أ ن و ا ر هذا الاسم العظيم بالشكر الكامن الرزق علما أن طوايا علما معنى الرحمن هو الرزاق ثم إ ن للشكر أ ن و ا ع ا م خ ت ل ف ة إ ل ا أ ن أ ج م ع تلك ا ل أ ن و ا ع و أ ش م ل ه ا والتي هي فهرسها العام هو ا ل ص ل ا ة وفي الشكر إ ي م ا ن صاف رائق وهو يحوي توحيدا خالصا ل أ ن الذي ي أ ك ل ت ف ا ح ة مثلا باسم الله ويختم أ ك ل ه ا بالحمد لله إ ن م ا يعلن بذلك الشكر على أ ن تلك ا ل ت ف ا ح ة تذكار خالص صادر م ب ا ش ر ة من يد ا ل ق د ر ة ا ل إ ل ه ي ة وهي ه د ي ة م ه د ا ت م ب ا ش ر ة من خ ز ي ن ة ا ل ر ح م ة ا ل إ ل ه ي ة فهو بهذا القول وبالاعتقاد به يسلم كل شيء جزئيا كان أ م كليا إ ل ى يد ا ل ق د ر ة ا ل إ ل ه ي ة ويدرك تجلي ا ل ر ح م ة ا ل إ ل ه ي ة في كل شيء ومن ثم يظهر إ ي م ا ن ا حقيقيا بالشكر ويبين توحيدا خالصا به وسنبين هنا وجها واحدا فقط من بين وجوه الخسران ا ل ك ث ي ر ة التي يتردى إ ل ي ه ا ا ل إ ن س ا ن الغافل من جراء كفرانه ا ل ن ع م ة وكنوده بها إ ذ ا تناول ا ل إ ن س ا ن ن ع م ة ل ذ ي ذ ة ثم أ د ى شكره عليها ف إ ن تلك ا ل ن ع م ة تصبح ب و س ا ط ة ذلك الشكر نورا وضاء له وتغدو ث م ر ة من ثمار ا ل ج ن ة ا ل أ خ ر و ي ه من لذة ف إ ن التفكر في أ ن ه ا أ ث ر من آ ث ا ر التفات ر ح م ة الله ا ل و ا س ع ة و ت ك ر ي م ة منه سبحانه وتعالى يمنح تلك ا ل ن ع م ة ل ذ ة ع ظ ي م ة د ا ئ م ة وذوقا ساميا لا حد له فيكون الشاكر قد بعث أ م ث ا ل هذه اللباب ا ل خ ا ل ص ة والخلاصات ا ل ص ا ف ي ة والمواد ا ل م ع ن و ي ة إ ل ى تلك المقامات ا ل س ا م ي ة الرفيعة تاركا موادها ا ل م ه م ل ة وقشرتها التي استنفدت أ غ ر ا ض ه ا و أ د ت وظيفتها ولم تعد إ ل ي ه ا ح ا ج ة يتم تحولها إ ل ى نفايات وفضلات تعود إ ل ى أ ص ل ه ا من العناصر ا ل أ و ل ي ة ولكن إ ن لم يشكر المنعم علي ه ربه على النعمه ة واستنكف ن ع ا اللذة الموقتة تترك بزوالها ألما وأسفا فإن تلك تترك وتتحول هي نفسها إ ل ى قاذورات فتنقلب تلك ا ل ن ع م ة التي هي ث م ي ن ة ك ا ل أ ل م ا س إ ل ى فحم خسيس ف ا ل أ ر ز ا ق ا ل ز ا ئ ل ة تثمر بالشكر لذائذ د ا ئ م ة و ت م ر ا ت ب ا ق ي ة أ م ا النعم ا ل خ ا ل ي ة من الشكر ف إ ن ه ا تنقلب من صورتها ا ل س ا م ي ة ا ل ج م ي ل ة ا ل ز ا ه ي ة إ ل ى ص و ر ة د ن ي ئ ة ق ب ي ح ة د م ي م ة ذلك لأن الغافل يظن أ ن م آ ل ا ر ز ق بعد ا ق ط ط ا ف ا ل ل ذ ة ا ل م ؤ ق ت ة منه هو الفضلات حقا إ ن الرزق ص و ر ة و ض ا ء ة تستحق الحب والعشق تلك التي تظهر بالشكر و إ ل ا ف إ ن عشق الغافلين والضالين للرزق وتلهفهم عليه ما هو إ ل ا بهيميه ح ي و ا ن ي ة قس على هذا لتعلم مدى خ س ا ر ة أ ه ل الضلاله و ا ل غ ف ل ة ومدى ف د ا ح ة أ م ر ه م إ ن اشد ا ل أ ح ي ا ء ح ا ج ة إ ل ى ذ ل ر ز ق و إ ل ى أ ن و ا ع ه هو ا ل إ ن س ا ن فالحق سبحانه وتعالى قد خلق هذا ا ل إ ن س ا ن مراه ج ا م ع ة لجميع أ س م ا ئ ه الحسنى و أ ب د ع ه م ع ج ز ة د ا ل ة على قدرته ا ل م ط ل ق ة فهو يملك أ ج ه ز ة يتمكن بها من تثمين وتقدير جميع مدخرات خزائن رحمته ا ل و ا س ع ة ومعرفتها وخلقه على ص و ر ة خ ل ي ف ة ا ل أ ر ض الذي يملك من ا ل أ ج ه ز ة ا ل ح س ا س ة ما يتمكن به من قياس أ د ق دقائق تجليات ا ل أ س م ا ء الحسنى فلاجل كل هذا فقد أ و د ع سبحانه في هذا ا ل إ ن س ا ن فاقه لا حد لها وجعله محتاجا إ ل ى أ ن و ا ع لا تحد من الرزق المادي والمعنوي وما ا ل و س ي ل ة التي تمكن ا ل إ ن س ا ن من العروج بها إ ل ى أ س م ا ء مقام وهو مقام أ ح س ن تقويم ضمن ما يملكه من الجامعية إ ل ا الشكر ف إ ذ ا عدم الشكر ي ت ر د ا ل إ ن س ا ن إ ل ى أ س ف ل سافلين ويكون مرتكبا ظلما عظيما ا ل خ ل ا ص ة أ ن شكره أ ع ظ م أ س ا س من ا ل أ س س ا ل أ ر ب ع ه التي يستند إ ل ي ه اليها س ا ك أسمى ط ر ق و أ ع ل ا وهو طريق العبودية والحب لله تعالى والمحبوبية طريق عبر تعالى الأسس لله تلك الأربعة عن به وقد دار تريكي اجمدي لازم ع م د تشاركيس ع ج ز م ت ل ق ف ق ر م ت ل ق ش و ك م ت ل ق شكر م ت ل ق أ ي عزيز ع ج ز م ت ل ق ف ق ر م ت ل ق شوق م ت ل ق شكر م ت ل ق أ ي عزيز اللهم اجعنا ل من الشاكرين برحمتك يا أ ر ح م الراحمين سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم اللهم صلى وسلم ّ على سيدنا محمد سيد الشاكرين والحامدين وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن آ م ي ن و آ خ ر دعوهم أ ن الحمد لله رب العالمين ا ل م س أ ل ة ا ل س ا د س ة وهي ا ل ر س ا ل ة ا ل س ا د س ة لم تدرج هنا ستنشر ضمن م ج م و ع ة أ خ ر ى ب إ ذ ن الله المسألة السابعة و ه ي الرسالة السابعة ا ل بسم ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م قل بفضل ل ل ا ه و ب ر ر ح ح م ت ه فبذلك ف ف ل ي و ا هو خ ي ر مما يجمعون ه ذ ه المسألة عبارة عن ب ا ر ة ع سبع إ ش ا ر ا ت نبين أ و ل ا س ب ع ة أ س ب ا ب تحدثا ب ن ع م ة الله تكشف عن عدد من أ س ر ا ر ا ل ع ن ا ي ة ا ل إ ل ه ي ة السبب ا ل أ و ل قبل اندلاع الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل أ و ل ى وابان نشوبها ر أ ي ت في رؤيا ص ا د ق ة ا ل آ ت ي ر أ ي ت نفسي تحت الجبل أ ر ارارات ت وإذا بالجبل ي ن ف ق ن أنحاء ف فيقرف كافة ل هائلا كالجبال إلى أنحاء الأرض كافة وأنا في هذه الرهبة ا ا صخورا وأنا ق هذه عظيمة في ي غشيتني رأيت والدتي رحمة الله عليها بقربي رحمة الله قلت لها لا تخافي يا اماه انه أ م ر الله إ ن ه رحيم إ ن ه حكيم و إ ذ ا أ ن ا بتلك ا ل ح ا ل ة إ ذ ا بشخص عظيم ي أ م ر ن ي قائلا بين إ ع ج ا ز ا ل ق ر آ ن أ ف ق ت من نومي و أ د ر ك ت أ ن ه سيحدث انفلاق عظيم وستتهدم ا ل أ س و ا ر التي تحيط ب ا ل ق ر آ ن الكريم من جراء ذلك الانفلاق والانقلاب العظيم وسيتولى ا ل ق ر آ ن بنفسه الدفاع عن نفسه حيث سيكون هدفا للهجوم وسيكون إ ع ج ا ز ه حصنه الفولاذي وسيكون شخص مثلي مرشحا للقيام ببيان نوع من هذا ا ل إ ع ج ا ز في هذا الزمان بما يفوق حدي وطوقي كثيرا و أ د ر ك ت أ ن ي مرشح للقيام بهذا العمل ولما كان إ ع ج ا ز ا ل ق ر آ ن الكريم قد حد وضح إلى حد ما بالكلمات ما ف إ ن إ ظ ه ا ر العنايات ا ل إ ل ه ي ة في خدمتنا ل ل ق ر آ ن إ ن م ا هو إ م د ا د ل ل إ ع ج ا ز ب ا ل ق و ة إ ذ إ ن تلك ا ل خ د م ة هي ل إ ب ر ا ز ذلك ا ل إ ع ج ا ز ومن قبيل بركاته ورشحاته أ ي ينبغي إ ظ ه ا ر العنايات الالهيه إ ل ه ي ة س وأستاذنا ب ب الثاني لما كان القرآن الكريم مرشدنا وإمامنا ودليلنا في كل عمل ن في و أ س س ن ن ي على ف فنحن إ ذ ا سنثني على تفسيره اتباعا ل إ ر ش ا د ه لنا ولما كانت الكلمات نوعا من تفسير ا ل ق ر آ ن ورسائل النور ع ا م ة ملك ا ل ق ر آ ن وتتضمن حقائقه و أ ن ا ل ق ر آ ن الكريم يعلن عن نفسه في ه ي ب ة و ع ظ م ة ويبين مزاياه ويثني على نفسه بما يليق به من ثناء في كثير من آ ي ا ت ه ولاسيما في السور المبتدئة بـ افلام ل ر وحاميم فنحن اذا مكلفون ب إ ظ ه ا ر العنايات ا ل ر ب ا ن ي ة التي هي ع ل ا م ة لقبول خدمتنا في بيان لمعات إ ع ج ا ز ا ل ق ر آ ن ا ل م ن ع ك س ة في الكلمات وذلك اقتداء ب أ س ت ا ذ ن ا ا ل ق ر آ ن الذي يرشدنا إ ل ى هذا النمط من العمل السبب الثالث إنني لا أقول هذا الكلام الذي يخص الكلمات تواضعا أقول إنني يخص بل بيانا ل ل ح ق ي ق ة وهي إ ن الحقائق والمزايا ا ل م و ج و د ة في الكلمات ليست من بنات أ ف ك ا ر ي ولا تعود إ ل ي أ ب د ا و إ ن م ا ل ل ق ر آ ن وحده فلقد ترشحت من زلال ا ل ق ر آ ن حتى إ ن ا ل ك ل م ة ا ل ع ا ش ر ة ما هي إ ل ا قطرات ترشحت من مئات ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل ج ل ي ل ة وكذا ا ل أ م ر في سائر الرسائل ب ص و ر ة ع ا م ة فما دمت أ ع ل م الأمر هكذا و أ ن ا ماض راحل عن هذه ا ل ح ي ا ة وفان زائل فلا ينبغي أ ن يربط بي ما يدوم ويبقى من أ ث ر وما دام ع ا د ة أ ه ل ا ل ض ل ا ل ة والطغيان هي الحط من ق ي م ة المؤلف للتهويل من ش أ ن كتاب لا يفي بغرضهم فلا بد إ ذ ن الا ترتبط الرسائل ا ل م ر ت ب ط ة بنجوم سماء ا ل ق ر آ ن الكريم بسند متهرئ قابل للسقوط مثلي الذي يمكن أ ن يكون موضع اعتراضات ك ث ي ر ة ونقد كثير وما دام عرف الناس دائرا حول البحث عن مزايا ا ل أ ث ر في أ ط و ا ر مؤلفه و أ ح و ا ل ه الذي يحسبونه منبع ذلك الخير ومحوره ا ل أ س ا س ف إ ن ه إ ج ح ا ف إ ذ ن بحق ا ل ح ق ي ق ة وظلم لها بناء على هذا والجواهر هو العرف أن تكون تلك الحقائق العالية الغالية تلك مفلس مثلي بضاعة أن تكون من وملكا لشخصيتي التي لا تستطيع أ ن تظهر واحدا من أ ل ف من تلك المزايا لهذا كله أ ق و ل إ ن الرسائل ليست ملكي ولا مني بل هي ملك ا ل ق ر آ ن لذا أ ر ا ن ي مضطرا إ ل ى بيان أ ن ه ا قد نالت رشحات من مزايا ا ل ق ر آ ن العظيم نعم لا تبحث ما في عنقيد العنب اللذيذة من خصائص في سيقانها اليابسة فأنا ما لا اللذيذة اليابسة كتلك الساق اليابسة خصائص تبحث في في لتلك ا ل أ ع ن ا ب ا ل ل ذ ي ذ ة السبب الرابع قد يستلزم التواضع كفران ا ل ن ع م ة بل يكون كفرانا ب ا ل ن ع م ة عينه وقد يكون أ ي ض ا التحدث ب ا ل ن ع م ة تفاخرا وتباهيا وكلاهما مضران و ا ل و س ي ل ة ا ل و ح ي د ة ل ل ن ج ا ة أ ي لكي لا يؤدي ا ل أ م ر إ ل ى كفران ب ا ل ن ع م ة ولا إ ل ى تفاخر هي ا ل إ ق ر ا ر بالمزايا والفضائل دون ادعاء تملكها أ ي يظهروها أ ن ه ا آ ث ا ر إ ن ع ا م المنعم الحقيقي جل وعلا مثال ذلك إ ذ ا أ ل ب س ك أ ح د ه م ب د ل ة ف ا خ ر ة ج م ي ل ة و أ ص ب ح ت بها جميلا و أ ن ي ق ا فقال لك الناس ما أ ج م ل ك لقد أ ص ب ح ت رائعا بها و أ ج ب ت ه م متواضعا كلا من أ ن ا أ ن ا لست شيئا أ ي ن الجمال من هذه ا ل ب ذ ل ة ف إ ن جوابك هذا كفران بالنعمة بلا شك وسوء أ د ب تجاه الصانع الماهر الذي أ ل ب س ك ا ل ب ذ ل ة وكذلك إ ن قلت لهم مفتخرا نعم إ ن ن ي جميل فعلا فاين مثلي في الجمال و ا ل أ ن ا ق ة فعندها يكون جوابك فخرا وغرورا و ا ل ا س ت ق ا م ة بين كفران ا ل ن ع م ة والافتخار هو القول نعم إ ن ي أ ص ب ح ت جميلا حقا ولكن الجمال لا يعود لي و إ ن م ا إ ل ى ا ل ب ذ ل ة بل الفضل يخص الذي أ ل ب س ن ي ه ا ولو بلغ صوتي ارجاء العالم كافه لكنت أ ق و ل بكل ما أ و ت ي ت من ق و ة إ ن الكلمات ج م ي ل ة ر ا ئ ع ة و إ ن ه ا حقائق و إ ن ه ا ليست مني و إ ن م ا هي شعاعات التمعت من حقائق ا ل ق ر آ ن الكريم فلم أ ج م ل أ ن ا حقائق ا ل ق ر آ ن بل لم أ ت م ك ن من إ ظ ه ا ر جمالها و إ ن م ا الحقائق ا ل ج م ي ل ة للقرآن هي التي جملت عباراتي ورفعت من ش أ ن ه ا واستنادا إ ل ى ق ا ع د ة وما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد أ ق و ل وما مدحت ا ل ق ر آ ن بكلماتي ولكن مدحت كلماتي ب ا ل ق ر آ ن فما دام ا ل أ م ر هكذا أ ق و ل باسم ج م ا ل ي ة الحقائق ا ل ق ر آ ن ي ة إ ن إ ظ ه ا ر جمال الكلمات السبب ت ي هي م ع ا ك تلك الحقائق و ي العنايات الإلهية ا ا ن ل ت ت م ر ة على ج م الخامس تلك تحدث المرايا إنما هو بنعمة الله السبب ل إنما ا بنعمة مرغوب فيه هو سمعت من أ ح د ا ل أ و ل ي ا ء قبل م د ة م د ي د ة أ ن ه قد استخرج من ا ل إ ش ا ر ا ت ا ل غ ي ب ي ة ل أ و ل ي ا ء سابقين ما أ و ر ث ه ا ل ق ن ا ع ة ب أ ن نورا سيظهر من ج ه ة الشرق ويبدد ظلمات البدع ولقد انتظرت طويلا ظهور مثل هذا النور وما زلت منتظرا له بيد ان ا ل أ ز ا ه ي ر تتفتح في الربيع فينبغي ت ه ي ئ ة السبل لمثل هذه ا ل أ ز ا ه ي ر ا ل م ق د س ة و أ د ر ك ن ا أ ن ن ا بخدمتنا هذه إ ن م ا نمهد السبيل ل أ و ل ئ ك الكرام النورانيين ولا شك أ ن بيان العنايات ا ل إ ل ه ي ة التي تخص الكلمات لا يكون مدار فخر وغرور أ ب د ا إ ذ لا يعود إ ل ى أ ش خ ا ص ن ا بالذات بل يكون ذلك مدار حمد وشكر وتحدث ب ا ل ن ع م ة السبب السادس إ ن ا ل ع ن ا ي ة ا ل ر ب ا ن ي ة التي هي و س ي ل ة ترغيب و م ك ا ف أ ة ع ا ج ل ة وجزاء مقدم لخدمتنا ل ل ق ر آ ن بسبب ت أ ل ي ف الكلمات ما هي إ ل ا التوفيق في العمل والنجاح في الخدمه ة الخدمة والتوفيق ويعلن في يظهر ع ن و إ ذ ا ما مضت ا ل ع ن ا ي ة من التوفيق والنجاح وسمت ف إ ن ه ا تكون إ ك ر ا م ا إ ل ه ي ا و إ ظ ه ا ر ا ل إ ك ر ا م ا ل إ ل ه ي شكر معنوي و إ ذ ا م ر ت ق ت ا ل ع ن ا ي ة إ ل ى أ ع ل ى من ا ل إ ك ر ا م فلا م ح ا ل ة أ ن ه ا تكون ك ر ا م ة ق ر آ ن ي ة قد حظينا بها و إ ظ ه ا ر ك ر ا م ة من هذا النوع دون اختيار منا ومن حيث لا نحتسب ومن دون علمنا ليس فيه ضرر و إ ذ ا م ر ت ق ت ا ل ع ن ا ي ة فوق ا ل ك ر ا م ة ا ل ا ع ت ي ا د ي ة فلا شك أ ن ه ا تكون شعل ا ل إ ع ج ا ز المعنوي ل ل ق ر آ ن الكريم ولما كان ا ل إ ع ج ا ز لا بد أ ن يعلن عنه ف إ ن إ ظ ه ا ر ما يمده ب ا ل ق و ة يكون في سبيله أ ي ض ا ولا يكون مبعث تفاخر وغرور أ ب د ا بل مبعث حمد وشكر السبب السابع ثمانين بالمئة الناس إن من ليسوا محققين علماء كي ينفذوا إ ل ى ا ل ح ق ي ق ة و ي س ب ر و ا غورها ويصدقوا بها ويقبلوها بل يقبلون المسائل تقليدا لما سمعوه من أ ن ا س هم موضع ثقتهم واعتمادهم بناء على ظاهر حالهم وعلى حسن الظن بهم حتى إ ن ح ق ي ق ة ق و ي ة يرونها ض ع ي ف ة ل أ ن ه ا في يد شخص ضعيف بينما يعدون م س أ ل ة ت ا ف ه ة في يد شخص مرموق م س أ ل ة ق ي م ة لذا أ ض ط ر إ ل ى ا ل إ ع ل ا ن عن الحقائق ا ل إ ي م ا ن ي ة و ا ل ق ر آ ن ي ة التي هي في يد ش خ ص ض ع ي ف الذي لا ق ي م ة له ولا أ ه م ي ة لئلا أ ح ط من قيمتها أ م ا م أ ن ظ ا ر أ غ ل ب الناس فاقول إ ن هناك من يستخدمنا ويسوقنا إ ل ى ا ل خ د م ة دون اختيار منا ودون علمنا ويسخرنا في أ م و ر جسام دون معرفتنا ودليلنا هو أ ن ن ا نحظى بقسم من عنايات إ ل ه ي ة وتيسيرات ر ب ا ن ي ة خارج شعورنا وبلا اختيار منا ولهذا وبناء المذكورة إلى الإعلان عن تلك العنايات إعلانا صارخا على ملئ من الناس هذا صارخا نضطر عن نشير على عنايات ربانية الأسباب السبعة بضع الأولى كلية الإشارة الأولى وهي التوافقات التي وضحت في ا ل ن ك ت ة ا ل أ و ل ى من ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا م ن ة من المكتوب الثامن والعشرين ولقد تناظر ما يزيد على مئتي ك ل م ة من كلمات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في م و ا ز ن ة ت ا م ة في ستين ص ح ي ف ة من صفحات ر س ا ل ة المعجزات ا ل أ ح م د ي ة باستثناء صحيفتين ابتداءا من ا ل إ ش ا ر ه ا ل ث ا ل ث ة إ ل ى ا ل إ ش ا ر ه ا ل ث ا م ن ة ع ش ر ة منها وذلك لدى أ ح د المستنسخين دون أ ن يكون له علم بالتوافق فمن ينظر ب إ ن ص ا ف إ ل ى صحيفتين من ا ل ر س ا ل ة فحسب يصدق أ ن ذلك لا يمكن أ ن يكون ن ت ي ج ة م ص ا د ف ة أ ب د ا إ ذ ربما تتناظر كلمات م ت ش ا ب ه ة إ ن وجدت في ص ح ي ف ة و ا ح د ة وتعد توافقا ناقصا لاحتمال وجود المصادفة بينما ا ل أ م ر هنا أ ن ك ل م ة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد توافقت في تناظر متوازن في صفحات ك ث ي ر ة بل في جميعها ولا توجد في ا ل ص ف ح ة ا ل و ا ح د ة إ ل ا اثنتان أ و ثلاثه أ و أ ر ب ع ة أ و أ ك ث ر منها أ ي إ ن عددها ليس ب ك ث ر ة فلا شك أ ن التناظر ناشئ عن توافق لا عن مصادفة فضلاً عن أ ن التوافق جرى لدى ث م ا ن ي ة مستنسخين ولم يتغير توازن التوافق لديهم رغم اختلافهم مما يدل أ ن في ذلك التوافق إ ش ا ر ة غ ي ب ي ة ق و ي ة إ ذ كما أ ن ب ل ا غ ة ا ل ق ر آ ن قد علت إ ل ى د ر ج ة ا ل إ ع ج ا ز ففاقت بلاغته كتب البلغاء كلهم حتى لا يمكن أ ن يبلغ أ ح د منهم ش ا و ذلك الإعجاز كذلك التوافقات ا ل م و ج و د ة في المكتوب التاسع عشر الذي هو م ر آ ة لمعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ا ل ك ل م ة ا ل خ ا م س ة والعشرين التي هي معكس إ ع ج ا ز القران آ ن وفي أ ج ز ء رسائر ا ل و نوع أقول التوافقات تفوق ر الأخرى تفسير للقرآن الكريم أقول هذه التوافقات تبين غرابة التي الكتب مما يفهم منها تبين هي جميع يفهم هذه من أ ن ه ا نوع من كرامات م ع ج ز ا ت ا ل ق ر آ ن ومعجزات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ت ت ج ل ي ا ن في تلك المرايا و ت ت م ث ل ا ن فيها ا ل إ ش ا ر ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل ع ن ا ي ة ا ل ر ب ا ن ي ة ا ل ث ا ن ي ة التي تخص ا ل خ د م ة ا ل ق ر آ ن ي ة هي أ ن الله سبحانه وتعالى قد أ ن ع م علي ب إ خ و ة أ ق و ي ا ء جادين مخلصين غيرين مضحين لهم أ ق ل ا م كالسيوف ا ل أ ل م ا س ي ة ودفعهم ل ي ع ا و م و ا شخصا مثلي لا يجيد ا ل ك ت ا ب ة نصف امي في ديار ا ل غ ر ب ة مهجورا ممنوعا عن الاختلاط بالناس وحمل سبحانه كواهلهم ا ل ق و ي ة ما أ ث ق ل ظ ه ر الضعيف العاجز من ثقل ا ل خ د م ة ا ل ق ر آ ن ي ة فخفف بفضله وكرمه سبحانه حمل ثقيل فتلك ا ل ج م ا ع ة ا ل م ب ا ر ك ة في حكم أ ج ه ز ة ا ل ب س الناسلكي بتعبير خلوصي و ب م ث ا ب ة مكان ئ توليد الكهرباء لمصنع النور حسب تعبير صبري ومع أ ن ك ل منهم يملك مزايا م ت ن و ع ة وخواص ر ا ق ي ة م ت ب ا ي ن ة إ ل ا أ ن فيهم نوعا من توافقات غ ي ب ي ة حسب تعبير صبري إ ذ يتشابهون في الشوق إ ل ى العمل والسعي فيه و ا ل غ ي ر ة على ا ل خ د م ة و ا ل ج د ي ة فيها إ ذ إ ن نشرهم ا ل أ س ر ا ر ا ل ق ر آ ن ي ة و ا ل أ ن و ا ر ا ل إ ي م ا ن ي ة إ ل ى ا ل أ ق ط ا ر و إ ب ل ا غ ه ا جميع الجهات وقيامهم بالعمل دون فتور وبشوق دائم و ه م ة ع ا ل ي ة في هذا الزمن العصيب حيث الحروف قد تبدلت ولا توجد م ط ب ع ة والناس ب ح ا ج ة إ ل ى ا ل أ ن و ا ر الإيمانية ف ض ل العوائق عن ا ا ل ك ث ي ر ة التي تعرقل العمل وتولد الفتور وتهون الشوق أ ق و ل إ ن خدمتهم هذه ك ر ا م ة ق ر آ ن ي ة و ا ض ح ة و ع ن ا ي ة إ ل ه ي ة ظ ا ه ر ة ليس إ ل ا نعم فكما أ ن للولايه ك ر ا م ة ف إ ن ل ل ن ي ة ا ل خ ا ل ص ة ك ر ا م ة أ ي ض ا و ل ل إ خ ل ا ص ك ر ا م ة أ ي ض ا ولا سيما الترابط الوثيق والتساند المتين بين ا ل إ خ و ا ن ضمن د ا ئ ر ة أ خ و ة خ ا ل ص ة تكون له كرامات ك ث ي ر ة حتى إ ن الشخص المعنوي لمثل هذه ا ل ج م ا ع ة يمكن أ ن يكون في حكم ولي كامل يحظى بالعنايات ا ل إ ل ه ي ة فيا إ خ و ت ي ويا أ ص ح ا ب ي في خ د م ة ا ل ق ر آ ن كما أ ن إ ع ط ا ء جميع الشرف والغنائم كلها إ ل ى امر الفوج الذي فتح ح ص ن ا ً ظلم و خ ط أ كذلك لا يمكنكم إ س ن ا د العنايات ا ل إ ل ه ي ة في الفتوحات التي تمت ب ق و ة شخصكم المعنوي و ب أ ق ل ا م ك م إ ل ى شخص عاجز مثلي إ ذ مما لا شك أ ن في مثل هذه ا ل ج م ا ع ة ا ل م ب ا ر ك ة توجد إ ش ا ر ه غ ي ب ي ة ق و ي ة أ ك ث ر من التوافقات ا ل غ ي ب ي ة و إ ن ن ي أ ر ا ه ا ولكن لا أ س ت ط ي ع إ ظ ه ا ر ه ا لكل أحد و ل ا ل ل ن ا س عامة ا ل إ ش ا ر ة ا ل ث ا ل ث ة إ ن إ ث ب ا ت أ ج ز ا ء رسائل النور لجميع الحقائق ا ل إ ي م ا ن ي ة و ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل م ه م ة حتى لاعتى المعاندين إ ث ب ا ت ا ساطعا إ ن م ا هو إ ش ا ر ة غ ي ب ي ة ق و ي ة جدا و ع ن ا ي ة إ ل ه ي ة ع ظ ي م ة ل أ ن هناك من الحقائق ا ل إ ي م ا ن ي ة و ا ل ق ر آ ن ي ة اعترف بعجزه عن فهمها من يعد أ ع ظ م صاحب دهاء وهو ابن سينا الذي قال في م س أ ل ة الحشر الحشر ليس على مقاييس ع ق ل ي ة بينما تعلم ا ل ك ل م ة ا ل ع ا ش ر ة عوام الناس والصبيان حقائق لم يستطع أ ن يبلغها ذلك الفيلسوف بدهائه وكذلك مسائل القدر والجزء الاختياري التي لم يحلها ا ل ع ل ا م ة الجليل السعد ا ل ت ف ت ز ا ن ي إ ل ا في خمسين ص ح ي ف ة وذلك في كتابه المشهور بالتلويح من قسم المقدمات الاثنتي ع ش ر ة ولم يبينها إ ل ا للخواص من العلماء هذه المسائل تبينها منها أفهام كلهم المسائل الكلمة السادسة والعشرون رسالة القدر في من المبحث الثاني منها بيانا شافيا وافيا وبما يوافق أفهام الناس من صحيفتين في ف إ ن لم يكن هذا من أ ث ر العنايه ا ل إ ل ه ي ة فما هو إ ذ ن وكذا سر خلق العالم المسمى بطلسم الكائنات الذي جعل العقول في ح ي ر ة منه ولم تحل لغزه أ ي ف ل س ف ة كانت كشف أ س ر ا ر ه وحل الغازه ا ل إ ع ج ا ز المعنوي ل ل ق ر آ ن العظيم وذلك في المكتوب الرابع والعشرين وفي ا ل ن ك ت ة ا ل ر م ز ي ة ا ل م و ج و د ة في ختام ا ل ك ل م ة ا ل ت ا س ع ة والعشرين وفي الحكم الست بتحول الذرات في الكلمه الثلاثين هذه الرسائل قد حلت ذلك الطلسم المغلق في الكون وكشفت عن اسرار ذلك المعمى المحير في خلق الكون وعاقبته وبينت حكمه الذرات وتحولاتها وهي متداوله لدى الجميع فليراجعها من يشاء وكذا حقائق الاحديه وحقائق القرب ا ل إ ل ه ي قربا أ ق ر ب إ ل ي ن ا من أ ن ف س ن ا وبعدنا نحن عنه س بعدا ح ا ن ه ب مطلقا هذه الحقائق ا ل ج ل ي ل ة قد وضحتها توضيحا كاملا كل من ا ل ك ل م ة ا ل س ا ب س ة ع ش ر ة و ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ن ي ة والثلاثين وكذا ا ل ق د ر ة ا ل إ ل ه ي ة ا ل م ح ي ط ة بكل شيء وتساوي الذرات والسيارات إ ز ا ء ه ا و س ه و ل ة إ ح ي ا ئ ه ا ذوي ا ل أ ر و ا ح ك ا ف ة في الحشر ا ل أ ع ظ م ك س ه و ل ة إ ح ي ا ء فرد واحد وعدم تدخل الشرك قطعا في خلق الكون و أ ن ه بعيد عن منطق العقل ب د ر ج ة الامتناع كل هذه الحقائق قد كشفت في المكتوب العشرين لدى شرحي وهو على كل شيء قدير وفي ذيله الذي يضم ث ل ا ث ة تمثيلات الذي حل ذلك السر العظيم سر التوحيد هذا فضلا عن أ ن الحقائق ا ل إ ي م ا ن ي ة و ا ل ق ر آ ن ي ة لها من ا ل س ع ة والشمول ما لا يمكن أ ن يحيط به ذكاء أ ذ ك ى إ ن س ا ن أ ل ي س إ ذ ن ظهور ا ل أ ك ث ر ي ة ا ل م ط ل ق ة لتلك الحقائق بدقائقها الكتب مصدر لديه والشدة أوقات الضيق أقول الذهم الحال لا ولا التأليف لشخص مثلي مشوش مشتة مرجع ولا مصدر لديه من الكتب ويتم في سرعة وفي سرعة أ ل ي س ذلك أ ث ر ا من آ ث ا ر ا ل إ ع ج ا ز المعنوي ل ل ق ر آ ن الكريم وجلوه من جلوات ا ل ع ن ا ي ة ا ل ر ب ا ن ي ة واشاره إ ش ر ة غيبية قوية ا ل إ ة الرابعة ا لقد ل ل أنعم ع ل ي ب ت أ ل ي ف ستين رسالة ب ه ذ إذ ا النمط من الإنعام والإحسان إذ من كان مثلي من من يفكر قليلا السنوح القلبي ولا يجد متسعا من من يفكر ق ل ل ي ا و ي ت ت متسعا الوقت ب القلبي والبحث ع السنوح ولا للتدقيق من يجد يتم في يده ت أ ل ي ف ما لا يقدر على ت أ ل ي ف ه ج م ا ع ة من العلماء و ا ل ع ب ا ق ر ة مع سعيهم الدائب ف ت أ ل ي ف ه ا إ ذ ن على ذلك الوجه يدل على أنها أثر عناية إلهية مباشرة لأن جميع الحقائق العميقة الدقيقة في أمية التمثيلات وتدرس على لأن الحقائق الرسائل كلها تفهم وتدرس إلى عوام أنها أثر وأكثرهم من هذه تفهم مباشرة ناس بوساطة مع أ ن علماء أ ج ل ا ء قالوا عن أ ك ث ر تلك الحقائق أ ن ه ا لا تعلم ولا تدرس فلم يعلموها للعوام وحدهم ولا للخواص أ ي ض ا وهكذا فهذا الخارق في التأليف في الفهم في في التسهير كأنها وتدريسها الخالق والتيسير بيان الحقائق بجعل أبعد الحقائق عن الفهم كأنها في متناول اليد إلى أكثر الناس بساطة وأمية لا بجعل إلى مثلي وأمية يكون أكثر شخص أبعد وسع عن د ه باع قصير في ا ل ل غ ة ا ل ت ر ك ي ة وكلامه مغلق ولا يفهم كثير م ن حتى يجعل الحقائق الظاهريه م ع ض ل ة واشتهر بهذا منذ السابق وصدقت آ ث ا ر ه ا ل ق د ي م ة شهرته ا ل س ي ئ ة تلك فمثل هذا الشخص يجري في يده هذا التيسير والبيان الواضح لا شك أ ن ه أ ث ر من آ ث ا ر العناية الإلهية ولا يمكن أ ن يكون من ح ذ ا ق ة ذلك الشخص بل هو ج ل و ة من جلوات ا ل إ ع ج ا ز المعنوي ل ل ق ر آ ن الكريم و ص و ر ة م ن ع ك س ة للتمثيلات القرانيه آ ن ي ة ل الخامسة على إ ش ا ر رغم ة م انتشار الرسائل بصورة عامة انتشارا واسعا جدا فإن بصورة عدم ق ا ا ا م أحد د ب ن ت ق ا ابتداء عالم مباشر من أعظم عالم إ ل ى أ د ن ى رجل من العوام ومن أ ك ب ر ولي صالح تقي إ ل ى أ ح ط فيلسوف ملحد عنيد هؤلاء الذين يمثلون طبقات الناس وطوائفهم ورغم أ ن ه ا م ع ر و ض ة أ م ا م ه م ويرونها ويقرؤونها وقد استفادت كل ط ا ئ ف ة منها حسب درجتها بينما تعرض قسم منهم إ ل ى لطماتها وصفعاتها أقول إن كل ذلك إن ليس إ ل ا أ ث ر ع ن ا ي ة ر ب ا ن ي ة و ك ر ا م ة ق ر آ ن ي ة ثم إ ن تلك ا ل أ ن م ا ط من الرسائل التي لا تؤلف إ ل ا بعد بحث دقيق وتحر عميق ف إ ن كتابتها و إ م ل ا ء ه ا ب س ر ع ة فوق المعتاد أ ث ن ا ء انقباض وضيق وهما يشوشان أ ف ك ا ر ي و إ د ر ا ك ي أثر عناية ربانية عناية وإكرام إلهي ليس إلا ليس نعم يعلم أ ك ث ر إ خ و ا ن ي ومن عندي من ا ل أ ص د ق ا ء والمستنسخين جميعهم أ ن ا ل أ ج ز ا ء ا ل خ م س ة من المكتوب التاسع عشر قد أ ل ف ت في ث ل ا ث ة أ و أ ر ب ع ة أ ي ا م بمعدل ساعتين أ و ثلاث ساعات يوميا أ ي بمجموع اثنتي ع ش ر ة س ا ع ة دون م ر ا ج ع ة كتاب حتى إ ن الجزء الرابع المهم جدا الذي أ ظ ه ر ختما واضحا للنبوة في ك ل م ة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد كتب بظهر الغيب في حوالي أ ر ب ع ساعات وفي زوايا الجبال وتحت المطر وكذلك ا ل ك ل م ة الثلاثون التي هي ر س ا ل ة ج ل ي ل ة د ق ي ق ة أ ل ف ت في أ ح د البساتين خلال ست ساعات كما أ ن ا ل ك ل م ة ا ل ث ا م ن ة والعشرين أ ل ف ت في ظرف لا يتجاوز ساعتين في بستان ا ن س ل ي م وهكذا كان ت أ ل ي ف أ ك ث ر الرسائل ا ل أ خ ر ى ويعلم ا ل أ ق ر ب و ن مني أ ن ن ي في السابق كلما كنت أ ت ض ا ي ق من شيء أ ع ج ز عن بيان أ ظ ه ر الحقائق بل كنت أ ج ه ل ه ا ولاسيما إ ذ ا ما زاد المرض على ذلك الضيق كنت أ م ت ن ع أ ك ث ر عن التدريس و ا ل ت أ ل ي ف بينما أ ل ف ت الكلمات ا ل م ه م ة وكذلك الرسائل ا ل أ خ ر ى في أ ش د أ و ق ا ت المرض والضيق وتم ا ل ت أ ل ي ف في أ س ر ع وقت ف إ ن لم يكن هذا إ ك ر ا م ا ربانيا و ك ر ا م ة ق ر آ ن ي ة م ب ا ش ر ة فما هو إ ذ ن ثم إ ن ه ما من كتاب يبحث في مثل هذه الحقائق ا ل إ ل ه ي ة و ا ل إ ي م ا ن ي ة إ ل ا ويترك بعض مسائله ضررا في عدد من الناس لذا ما كان ينشر كل م س أ ل ة منه إ ل ى الناس ك ا ف ة أ م ا هذه الرسائل فلم تلحق أ ي ضرر كان ولم ت ؤ ث ر ت أ ث ي ر ا سيئا في أ ح د من الناس ولم تخدش ذهن أ ح د قط رغم استفساري عن ذلك من الكثيرين حتى تحقق لدينا أ ن ذلك إ ش ا ر ة غ ي ب ي ة و ع ن ا ي ة ر ب ا ن ي ة م ب ا ش ر ة ا ل إ ش ا ر ة ا ل س ا د س ة لقد تحقق لدي تحقق يقينا أن أكثر أحداث حياتي قد جرت خارجة عن طوق اقتداري أحداث وتدبيري حياتي جرت وشعوري أن عن خارجة أكثر اذ أ ع ط ي لها سير معين ووجهت و ج ه ة غ ر ي ب ة لتنتج هذه ا ل أ ن و ا ع من الرسائل التي تخدم ا ل ق ر آ ن الحكيم بل ك أ ن ح ي ا ة ا ل ع ل م ي ة جميعها ب م ث ا ب ة مقدمات ت م ه ي د ي ة لبيان إ ع ج ا ز ا ل ق ر آ ن بالكلمات حتى إ ن ه في غضون هذه السنوات السبع من ح ي ا ة النفي و ا ل ا غ ت ر ا ب وعزي الناس مبذر يخالف رغبتي أ م ض ي أ ي ا م حياتي في ق ر ي ة ن ا ئ ي ة خلافا لمشربي وعزوفي عن كثير من الروابط ا ل ا ج ت م ا ع ي ة التي أ ل ف ت ه ا سابقا كل ذلك ولد لدي ق ن ا ع ة ت ا م ة لا يداخلها شك من أ ن ه ت ه ي ئ ة لي وتحضير للقيام ب خ د م ة ا ل ق ر آ ن وحده خ د م ة ص ا ف ي ة لا ش ا ئ ب ة فيها بل إنني على إنني قناعة تامة من أ ن المضايقات التي يضايقونني بها في أ غ ل ب ا ل أ و ق ا ت و ا ل ع ن ة الذي أ ر ز ح تحته ظلما إ ن م ا هو لدفعي بيد ع ن ا ي ة خ ف ي ة ر ح ي م ة إ ل ى حصر النظر في أ س ر ا ر ا ل ق ر آ ن دون سواها وعدم تشتيت النظر وصرفه هنا وهناك وعلى بالمطالعة الضغم مغرما من أنني كنت مغرماً بالمطالعة فقد وهبت لروحي م ج ا ن ب ة و إ ع ر ا ض عن أ ي كتاب آ خ ر سوى ا ل ق ر آ ن الكريم ف أ د ر ك ت أ ن الذي دفعني إ ل ى ترك ا ل م ط ا ل ع ة التي كانت ت س ل ي ة ا ل و ح ي د ة في مثل هذه ا ل غ ر ب ة ليس إ ل ا كون ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة وحدها أ س ت ا ذ ا مطلقا لي ثم إ ن ا ل آ ث ا ر ا ل م ؤ ل ف ة والرسائل ب أ ك ث ر ي ت ه ا ا ل م ط ل ق ة قد أ ن ع م ت علي ل ح ا ج ة تولدت في روحي ف ج أ ة و ن ش أ ت آ ن ي ا دون أ ن يكون هناك سبب خارجي وحينما كنت أ ظ ه ر ه ا لبعض أ ص د ق ا ئ ي كانوا يقولون إ ن ه ا دواء لجراحات هذا الزمان وبعد انتشارها عرفت من معظم إ خ و ا ن ي أ ن ه ا تفي ب ح ا ج ة هذا العصر وتضمد جراحاته فهذه الحالات ا ل م ذ ك و ر ة آ ن ف ا وهي خ ا ر ج ة عن نطاق إ ر ا د ت ي وشعوري وسير حياتي ومجموع تتبعاتي في العلوم خلاف ع ا د ة العلماء وبما هو خارج عن اختياري كل ذلك لم يترك لي ش ب ه ة قطعا ب أ ن ه ا ع ن ا ي ة إ ل ه ي ة ق و ي ة و إ ك ر ا م رباني واضح للانجرار إ ل ى مثل هذه ا ل ن ت ي ج ة الساميه ة الإشارة السابعة لقد ش د دون ن أعيننا ا مبالغة تتبعاتي بأم م ئ ة من آ ث ا ر ا ل إ ك ر ا م ا ل إ ل ه ي و ا ل ع ن ا ي ة ا ل ر ب ا ن ي ة و ا ل ك ر ا م ة ا ل ق ر آ ن ي ة خلال زهاء ست سنوات من سير خدمتنا للقران آ ن ل ك ر ر ي م وقد أ ش الكريم إ ى قسم منها م ا في ل ت و ب السادس ع ش و ب ن ا ق س ا المسائل المتفرقة للمبحث الرابع من المكتوب السادس والعشرين وفي المسألة الثالثة من المكتوب الثامن والعشرين آخر في وفي للمبحث من من و إ ن أ ص ح ا ب القريبين يعلمون هذا ولاسيما صاحب الدائم السيد سليمان يعلم أ ك ث ر ه ا فحظينا بتيسير إ ل ه ي ذي ك ر ا م ة لا يخطر على بال سواء في نشر الكلمات والرسائل ا ل أ خ ر ى أ و في تصحيحها ووضعها في م و ا ب ع ه ا وفي تسويدها و ت ب ي ض ه ا فلم يبق لدينا ريب بعد ذلك أ ن كل تلك العنايات الإلهية كرامة قرآنية ومثال هذا بالمئات ثم إ ن ن ا نربى ب ش ف ق ة و ر أ ف ة وتجري معيشتنا ب ع ن ا ي ة بحيث يحسن إ ل ي ن ا صاحب ا ل ع ن ا ي ة الذي يستخدمنا في هذه ا ل خ د م ة بما يحقق أ ص غ ر ر غ ب ة من رغبات قلوبنا وينعم بها علينا من حيث لا نحتسب وهكذا فهذه ا ل ح ا ل ة إ ش ا ر ة غ ي ب ي ة في منتهى ا ل ق و ة إ ل ى أ ن ن ا نستخدم في هذه ا ل خ د م ة ا ل ق ر آ ن ي ة وندفع إ ل ى العمل مكللين ب ا ل ر ض ى الالهي مستضلين بظل العنايه الربانيه م الحكيم ل ل م محمد صلي صلاة على له سيدنا تكون رضاءاً ولحقه أ د ا ء وعلى آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا آ م ي ن جواب عن سؤال خاص إ ن هذا السر وهو سر ع ن ا ي ة إ ل ه ي ة قد كتب للتداول الخاص و أ ل ح ق في ختام ا ل ك ل م ة ا ل ر ا ب ع ة ع ش ر ة ولكن ب أ ي ه حال نسي المستنسخون أ ن يكتبوه فظل مخفيا ا م س ت و ر فموضعه إ ذ ن ها هنا وهو ا ل أ ل ي ق به إ ن ك يا أ خ ي ت س أ ل لماذا نجد ت أ ث ي ر ا غير اعتيادي فيما كتبته في الكلمات ا ل م س ت ق ا ة من فيض ا ل ق ر آ ن الكريم قل ما نجده في كتابات العارفين والمفسرين فما يفعله سطر واحد منها في ا ل ت أ ث ي ر يعادل ت أ ث ي ر ص ح ي ف ة ك ا م ل ة من غيرها وما تحمله ص ح ي ف ة و ا ح د ة من ق و ة ا ل ت أ ث ي ر يعادل ت أ ث ي ر كتاب كامل آ خ ر فالجواب وهو جواب لطيف جميل اذ لما كان الفضل في هذا ا ل ت أ ث ي ر يعود إ ل ى إ ع ج ا ز ا ل ق ر آ ن الكريم وليس إ ل ى شخصي انا ف س أ ق و ل الجواب بلا حرج نعم هو كذلك على ا ل أ غ ل ب ل أ ن الكلمات تصديق وليست تصورا و إ ي م ا ن وليست تسليما وتحقيق و ل تقليدا ي س ت و ش ه ا د ة وشهود وليست م ع ر ف ة و إ ذ ع ا ن وليست التزاما و ح ق ي ق ة وليست تصوفا وبرهان ضمن ا ل د ع و ة وليست ادعاء و ح ك م ة هذا السر هي أ ن ا ل أ س س ا ل إ ي م ا ن ي ة كانت ر ص ي ن ة متينه في العصور ا ل س ا ب ق ة وكان الانقياد تاما كاملا اذ كانت توضيحات العارفين في الامور الفرعيه مقبوله وبياناتهم كافيه حتى لو لم يكن لديهم دليل اما في الوقت الحاضر فقد مدت الضلاله باسم العلم يدها إ ل ى اسس الايمان واركانه فوهب لي الحكيم الرحيم الذي يهب لكل صاحب داء دواءه المناسب وانعم علي سبحانه شعله من ضرب الامثال التي هي من أ ص ط ع معجزات ا ل ق ر آ ن و أ و ض ح ه ا ر ح م ة منه جل وعلا لعجزي وضعفي وفقري واضطراري ل أ ن ي ر بها ك ت ا ب ا ت التي تخص خ د م ة ا ل ق ر آ ن الكريم فله الحمد والمنه فبمنظار ضرب ا ل أ م ث ا ل قد أ ظ ه ر ت الحقائق ا ل ب ع ي د ة جدا أ ن ه ا ق ر ي ب ة جدا وبوحدة الموضوع في ضرب الأمثال في قد جمعت أ ك ث ر المسائل تشتتا وتفرقا وبسلم ضرب ا ل أ م ث ا ل قد توصل إ ل ى أ س م ى الحقائق واعلاها ب س ه و ل ة ويسر ومن ن ا ف ذ ة ضرب ا ل أ م ث ا ل قد حصل اليقين ا ل إ ي م ا ن ي بحقائق الغيب و أ س س ا ل إ س ل ا م مما يقرب من الشهود فاضطر الخيال إ ل ى الاستسلام و أ ر غ م الوهم والعقل على الرضوخ بل النفس والهوى كما اضطر الشيطان إ ل ى إ ل ق ا ء السلاح حاصل الكلام أ ن ه مهما يظهر من ق و ة ا ل ت أ ث ي ر وبهاء الجمال في أ س ل و ب كتاباتي ف إ ن ه ا ليست مني ولا م م ا مضغه فكري بل هي من لمعات ضرب ا ل أ م ث ا ل التي ت ت ل أ ل ا في سماء ا ل ق ر آ ن العظيم وليس حظي فيه إ ل ا الطلب والسؤال منه تعالى مع ش د ة ا ل ح ا ج ة والفاقه وليس لي إ ل ا التضرع والتوسل إ ل ي ه سبحانه مع منتهى العجز والضعف فالداء مني والدواء من ا ل ق ر آ ن الكريم خاتمة المسألة السابعة هذه الخاتمة تخص الخاتمة المسألة السابعة إزالة الشبهات التي تثار أو ربما تثار حول الإشارات الغيبية التي وردت في صورة ثماني عنايات إلهية وفي الوقت وردت تبين صورة إلهية حول نفسه أو هذه هذه في وفي سرا عظيما ل ع ن ا ي ة إ ل ه ي ة وهذه ا ل خ ا ت م ة ع ب ا ر ة عن أ ر ب ع نكات ا ل ن ك ت ة ا ل أ و ل ى لقد ادعينا مشاهدتنا ل ج ل و ة إ ش ا ر ه غ ي ب ي ة كتبناها في ا ل ع ن ا ي ة ا ل إ ل ه ي ة ا ل ث ا م ن ة في معرض بياننا للتوافقات وقد أ ح س س ن ا هذه ا ل إ ش ا ر ة من العنايات ا ل إ ل ه ي ة ا ل س ب ع ة ا ل ك ل ي ة ا ل م ع ن و ي ة المذكورة في المسألة السابعة في من المكتوب الثامن والعشرين ومازلنا ندعي أ ن هذه العنايات ا ل س ب ع ة أ و ا ل ث م ا ن ي ة ا ل ك ل ي ة ق و ي ة و ق ا ط ع ة إ ل ى د ر ج ة تثبت كل و ا ح د ة منها على حدتها تلك ا ل إ ش ا ر ا ت ا ل غ ي ب ي ة بل لو فرض فرضا محالا ان قسما منها تبدو ض ع ي ف ة أ و لو أ ن ك ر فلا يخل ذلك ب ق ط ع ي ة تلك ا ل إ ش ا ر ا ت ا ل غ ي ب ي ة إ ذ من لم يقدر على إ ن ك ا ر تلك العنايات ا ل ث م ا ن ي ة لا يستطيع أ ن ينكر تلك ا ل إ ش ا ر ا ت ولكن لما كانت طبقات الناس م ت ف ا و ت ة و ط ب ق ة العوام هم الذين يمثلون ا ل غ ا ل ب ي ة العظمى و أ ن ه م يعتمدون كثيرا على ا ل م ش ا ه د ة لذا غدت التوافقات أ ظ ه ر تلك العنايات ا ل إ ل ه ي ة وهي ليست أ ق و ا ه ا بل ا ل أ خ ر ي ا ت أ ق و ى منها إ ل ا أ ن ه ا أ ع م ه ا ولهذا اضطررت إ ل ى بيان ح ق ي ق ة م ع ي ن ة في ص و ر ة م و ا ز ن ة و م ق ا ر ن ة دفعا للشبهات التي تثار حول حق التوافقات وذلك التوافقات والرسول وسلم وفي لقد قلنا في حق تلك العناية الظاهرة أن التوافقات مشاهدة في كلمتي القرآن الكريم والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وفي الرسائل التي ألفناها مشاهدة في في أن إ ل ى حد لا تدع ش ب ه ة من أ ن ه ا نظمت قصدا و أ ع ط ي لها وضع موازن والدليل على أ ن القصد و ا ل إ ر ا د ة ليست منا و ا ط ل ع ن ا على تلك التوافقات بعد حوالي أ ر ب ع سنوات أ ي أ ن هذا القصد و ا ل إ ر ا د ة كانت غ ي ب ي ة واثرا أ ث ر من آ ا ل الإلهية ل ع فأعطيت ن ا ي ة ك من ا ا ل ل ك م ت ذلك ا ل و ض ع ا ل غ ر ي ب ت أ ي ي د ا محضا لمعجزات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم و ا ل إ ع ج ا ز ا ل ق ر آ ن ي و أ ص ب ح ت ببركه هاتين الكلمتين التوافقات ختم تصديق لرسالتي ن المعجزات ا ل أ ح م د ي ة والمعجزات ا ل ق ر آ ن ي ة بل نالت أ ك ث ر الكلمات ا ل م ت ش ا ب ه ة من أ م ث ا ل ه م ا توافقات أ ي ض ا ولكن في صفحات م ح د و د ة بينما أ ظ ه ر ت هاتان الكلمتان توافقات في معظم صفحات الرسائل ع ا م ة وفي جميع صفحات تلكما الرسالتين وقد كررنا القول إ ن أ ص ل هذا التوافق يمكن أ ن يوجد ب ك ث ر ة في الكتب ا ل أ خ ر ى ولكن ليس بهذه ا ل د ر ج ة من ا ل غ ر ا ب ة الداله على القصد و ا ل إ ر ا د ة ا ل س ا م ي ة ا ل ع ا ل ي ة وبعد فعلى الرغم من أ ن دعوان هذه لا يمكن نقضها إ ل ا أ ن فيها ج ه ة أ و جهتين ربما تتراءى للنظر الظاهري ك أ ن ه ا ب ا ط ل ة منها أ ن ه يمكن أ ن ي ق و ل إ ن ك م تنظمون هذا التوافق بعد تفكر و إ ن ع ا م نظر والقيام بمثل هذا العمل بقصد و إ ر ا د ة سهل ويسير نقول جوابا عن هذا إ ن شاهدين صادقين في د ع و ة ما كافيان ل إ ث ب ا ت ه ا ففي دعوان هذه يمكننا أ ن نبرز م ئ ة شاهد صادق على أ ن ن ا قد اطلعنا على التوافق بعد حوالي أ ر ب ع سنوات من غير أ ن يتعلق به قصدنا و إ ر ا د ت ن ا ولهذه ا ل م ن ا س ب ة أ و ض ح ن ق ط ة هي أ ن ا ل ك ر ا م ة ا ل إ ع ج ا ز ي ة ليست من نوع د ر ج ة ا ل إ ع ج ا ز ا ل ق ر آ ن ي من حيث ا ل ب ل ا غ ة ل أ ن البشر في ا ل إ ع ج ا ز ا ل ق ر آ ن ي البلاغي يعجز كليا ً عن أ ن يبلغ د ر ج ة ب ل ا غ ة ا ل ق ر آ ن بسلوكه طريق ا ل ب ل ا غ ة أ م ا هذه ا ل ك ر ا م ة ا ل إ ع ج ا ز ي ة ف إ ن ه ا لا يمكن أ ن تحصل ب ق د ر ة البشر ف ا ل ق د ر ة لا تتدخل فيها في في توافقت المستنسخين الكريم الإشارة الثامنة عشرة من المكتوب التاسع عشر في نسخة واحدة لدى أحد المستنسخين تسع كلمات من كلمات القرآن لدى عشرة عشر نسخة من من تسع أحد ف أ و ص ل ن ا بينها خطوطا وظهر لفظ محمد من المجموع وعندما قمنا بالعمل نفسه في ا ل ص ف ح ة ا ل م ق ا ب ل ة التي توافقت فيها ثماني كلمات من كلمات ا ل ق ر آ ن الكريم ظهر لفظ ا ل ج ل ا ل ة الله من المجموع ففي التوافقات أ م ث ا ل هذا المثال البديع الكثير وقد شاهدنا ب أ ب ص ا ر ن ا واقع هذا الهامش بكر توفيق سليمان غالب سعيد المؤلف ا ل ن ك ت ة ا ل ث ا ل ث ة نشير إ ل ى سر دقيق من أ س ر ا ر ا ل ر ب و ب ي ة و ا ل ر ح م ا ن ي ة ل م ن ا س ب ة البحث عن ا ل إ ش ا ر ة ا ل خ ا ص ة و ا ل إ ش ا ر ة العامة إن لأحد إخواني قولا جميلا لأحد ل ع إن أ ج س ه موضوع هذه العامه م س أ أنه ل وذلك ة ن د م عرضت عليه ي و ا توافقا جميلا قال إ ن جميل إ ذ كل ح ق ي ق ة ج م ي ل ة إ ل ا أ ن ا ل أ ج م ل منها التوفيق والتوافقات ا ل م و ج و د ة في هذه الكلمات فقلت نعم إ ن كل شيء جميل ولكن إ م ا أ ن ه جميل ح ق ي ق ة أ ي بالذات أ و جميل باعتبار نتائجه ف إ ن هذا الجمال متوجه إ ل ى ا ل ر ب و ب ي ة ا ل ع ا م ة و ا ل ر ح م ة ا ل ش ا م ل ة والتجلي العام و إ ن ا ل إ ش ا ر ة ا ل غ ي ب ي ة في هذا التوفيق هي أ ج م ل كما قلت ل أ ن ه ا تنم عن ر ح م ة خ ا ص ة و ر ب و ب ي ة خ ا ص ة وتجل خاص وسنقرب هذا إ ل ى الفهم بتمثيل وذلك أن السلطان يشمل برعايته وبرحمته جميع أفراد الأمة وذلك بقوانينه ودولته فكل فرد ينال مباشرة لطفه وكرمه ويستظل دولته السلطان يشمل الأمة فكل ينال لطفه بظل علاقات للأفراد هناك أن أفراد أي أن برعايته مباشرة خاصة جميع فرد ب م ن هذه ا ل ص و ر ة العامه اما ا ل ج ه ة ا ل ث ا ن ي ة من رعايته ورحمته فهي آ ل ا ه الخصوصيه و أ و ا م ر ه ا ل خ ا ص ة التي هي فوق جميع القوانين ولكل فرد من رعاياه ح ص ة من هذه ا ل آ ل ا ء فعلى غرار هذا المثال ف إ ن لكل شيء حظا من ا ل ر ب و ب ي ة ا ل ع ا م ة و ا ل ر ح م ة ا ل ش ا م ل ة لواجب الوجود والخالق الحكيم الرحيم أ ي ان كل شيء ذو ع ل ا ق ة معه ب ص و ر ة خ ا ص ة في ا ل ج ه ة التي حظي بها و أ ن له تصرفا في كل شيء بقدرته و إ ر ا د ت ه وعلمه المحيط فربوبيته ش ا م ل ة كل شيء حتى أ ص غ ر ا ل أ ف ع ا ل وكل شيء محتاج إ ل ي ه سبحانه في كل ش أ ن من شؤونه فتقضى اموره وتنظم أ ف ع ا ل ه بعلمه وحكمته جل وعلا فلا تستطيع ا ل ط ب ي ع ة أ ن تتخفى ضمن دائره تصرف ربوبيته ا ل ج ل ي ل ة أ و تتداخل فيها م ؤ ث ر ة فيها ولا ا ل م ص ا د ف ة تتمكن من التدخل في أ ع م ا ل ه سبحانه ا ل م و ز و ن ة بميزان ا ل ح ك م ة الدقيق ولقد أ ث ب ت ن ا إ ث ب ا ت ا قاطعا عدم ت أ ث ي ر ا ل ط ب ي ع ة و ا ل م ص ا د ف ة في عشرين موضعا من الرسائل و أ ع د م ن ا ه م ا بسيف ا ل ق ر آ ن الكريم و أ ظ ه ر ن ا بالحجج ا ل د ا م ر ة أ ن تدخلهما في ا ل أ م و ر محال قطعا بيد ان أ ه ل ا ل غ ف ل ة أ ط ل ق و ا اسم ا ل م ص ا د ف ة على ا ل أ م و ر التي لا تعرف حكمتها و أ س ب ا ب ه ا في نظرهم من الظواهر التي هي م ش م و ل ة ب ا ل ر ب و ب ي ة ا ل ع ا م ة ولما عجزوا عن ن ؤ ي ة قوانين ا ل أ ف ع ا ل ا ل إ ل ه ي ة التي لا ي ح ا ط بحكمها ا ل م س ت ت ر ة تحت ستار ا ل ط ب ي ع ة أ س ن د ا ل أ م ر إ ل ى ا ل ط ب ي ع ة ا ل ث ا ا ن ي هي ة ل ر ب و ب ي ة ا ل خ ا ص ة والتكريم الخاص والامداد الرحماني الخاص بحيث إ ن الذين لا يتحملون ضغوط القوانين ا ل ع ا م ة يسعفهم اسم الرحمن والرحيم ويمدهم ويعاونهم م م د ه و ي م ع ا و ن ة خ ا ص ة وينجيهم من ذلك الضيق والعنت ولهذا فكل كائن حي ولا سيما ا ل إ ن س ا ن يستعين به سبحانه ويستمد المدد منه كل آ ن ف إ ح س ا ن ه ونعمه التي هي في هذه ا ل ر ب و ب ي ة ا ل خ ا ص ة لا يمكن أ ن تتخفى تحت ا ل م ص ا د ف ة ولا يمكن أ ن تسند الى ا ل ط ب ي ع ة حتى لدى أ ه ل ا ل غ ف ل ة أ ن ف س ه م وبناء على ما سبق فقد اعتقدنا ب أ ن ا ل إ ش ا ر ا ت ا ل غ ي ب ي ة التي هي في المعجزات ا ل أ ح م د ي ة والمعجزات ا ل ق ر آ ن ي ة إ ش ا ر ة غ ي ب ي ة خ ا ص ة وايقنا أ ن ه ا إ م د ا د رباني خاص و ع ن ا ي ة إ ل ه ي ة خ ا ص ة تستطيع أ ن تظهر نفسها أ م ا م المعاندين ولهذا أ ع ل ن ا عنها نيلا لرضاه فحسب فلئن قصرنا فنرجو عفوه سبحانه آ م ي ن ربنا لا تؤاخذنا إ ن نسينا أ و أ خ ط أ ن ا ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا م ن ة وهي الرساله ة الثامنة ذ ه الثامنه م س أ ل ة عبارة عن م ن نكات كتبت جوابا عن النكة شعرنا كتبت بكثير جوابا الأولى ستة أسئلة النكتة الأولى لقد شعرنا بكثير من أنواع استخدامنا القرآن عناية حول الإشارات الغيبية ل إ تحت في خدمة ي ة وهي ق د بينا ا إشارة وهذه ج د د ة منها وجود ه ي و توافقات غ ي ب ي غيبية في أكثر الكلمات اما ل ل ك ت أ م التوافقات ا فهي إ ش ا ر ة إ ل ى الاتفاق والاتفاق أ م ا ر ة على الاتحاد و ع ل ا م ة على ا ل و ح د ة و ا ل و ح د ة تدل على التوحيد والتوحيد أ ع ظ م أ س ا س من ا ل أ س س ا ل أ ر ب ع ة ل ل ق ر آ ن الكريم منها إ ش ا ر ة غ ي ب ي ة لتمثل نوع من نور ا ل إ ع ج ا ز في ك ل م ة الرسول الأكرم وفي ع ب ا ر ة عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وفي لفظ ا ل ق ر آ ن المبارك و ا ل إ ش ا ر ة ا ل غ ي ب ي ة مهما كانت خ ف ي ة و ض ع ي ف ة فهي في نظري على جانب عظيم من ا ل أ ه م ي ة و ا ل ق و ة وذلك لدلالتها على صواب المسائل وقبول ا ل خ د م ة و أ ن ه ا تحد من غروري وتكثر شوكته وقد بينت لي بوضوح أ ن ن ي لست إ ل ا ترجمانا للرسائل ولم تدع لي شيئا من موضع افتخار بل تظهر لي ا ل أ ش ي ا ء التي هي مدار شكران فحسب وحيث إ ن ا ل إ ش ا ر ا ت ا ل غ ي ب ي ة تخص ا ل ق ر آ ن الكريم وترجع إ ل ي ه و ت ن ض ي في سبيل بيان إ ع ج ا ز ه ولا تخالطها إ ر ا د ت ن ا أ ب د ا وتحث المتكاسلين في ا ل خ د م ة على العمل وتورث ق ن ا ع ة ب أ ح ق ي ة ا ل ر س ا ل ة وهي نوع من إ ك ر ا م إ ل ه ي لنا وفي إ ظ ه ا ر ه ا تحدث ب ا ل ن ع م ة و إ ل ز ا م المتمردين الماديين ا ل ح ج ة و إ س ك ا ت ه م فيستلزم إ ذ ن إ ظ ه ا ر ه ا ولا ضرر فيها إ ن شاء الله وهكذا ف إ ح د ى هذه ا ل إ ش ا ر ا ت ا ل غ ي ب ي ة هي أ ن الله سبحانه وتعالى قد أ ن ع م علينا بكمال رحمته وعموم كرمه حسا لنا على العمل وتطمينا لقلوبنا نحن المشتغلين ب خ د م ة ا ل ق ر آ ن و ا ل إ ي م ا ن ن ع م ة ل ط ي ف ة في ص و ر ة إ ك ر ا م رباني و إ ح س ا ن إ ل ه ي ع ل ا م ة على قبول خدمتنا و ت ص د ي ق على أ ح ق ي ة ما أ ل ف ن ا ه تلك هي ا ل إ ش ا ر ا ت ا ل غ ي ب ي ة في التوافقات التي ظهرت في جميع رسائلنا ولاسيما في المعجزات ا ل أ ح م د ي ة و ر س ا ل ة المعجزات ا ل ق ر آ ن ي ة و ر س ا ل ة النوافذ حيث تتناظر فيها الكلمات ا ل م ت م ا ث ل ة في ا ل ص ح ي ف ة ا ل و ا ح د ة وفي هذا إ ش ا ر ة غ ي ب ي ة إ ل ى أ ن ه ا تنظم ب إ ر ا د ه غ ي ب ي ة أ ي إ ن نقوشا وانتظامات خ ا ر ق ة تجرى دون علم لاختياركم إ ي ا ه ا ولا يبلغها شعوركم فلا تغتروا ب إ ر ا د ت ك م وشعوركم ولا سيما في المعجزات ا ل أ ح م د ي ة التي أ ص ب ح ت فيها كلمة الرسول الأكرم الرسول ولفظ الصلوات عليه في حكم ا ل م ر آ ة تبين تلك التوافقات ا ل غ ي ب ي ة بوضوح بل تناظرت ع ب ا ر ة الصلوات عليه م ت و ا ز ي ة في أ ك ث ر من مائتي ص ف ح ة باستثناء خمس صفحات لدى مستنسخ جديد مبتدئ فهذه التوافقات كما لا تكون من ش أ ن ا ل م ص ا د ف ة قطعا التي قد تكون سببا لتوافق كلمتين من كل عشر كلمات لا تكون ن ا ب ع ة كذلك من تفكير شخص ضعيف مثلي غير حاذق الصنعه والذي ي ح ص ر نظره في المعنى ويؤلف في س ر ع ة ف ا ئ ق ة ما يقارب أ ر ب ع ي ن ص ح ي ف ة في حوالي ساعتين من الزمن فضلا عن أ ن ه لا يكتب بل يملي على غيره ويستكتبه وهكذا وبعد مضي ست سنوات اطلعت على تلك التوافقات ب إ ر ش ا د ا ل ق ر آ ن الكريم أ ي ض ا وبرشاد إ تفسير إ ش ا ر ا ت ا ل إ ع ج ا ز حيث جاء التوافق فيه في تسع كلمات من ك ل م ة إ ن وقد حار المستنسخون كثيرا في ا ل أ م ر بعد سماعهم التوافق مني فكما أ ن لفظ الرسول ا ل أ ك ر م ولفظ الصلوات عليه في المكتوب التاسع عشر أ ص ب ح ك م ر آ ه ص غ ي ر ة لنوع من أ ن و ا ع معجزاته صلى الله عليه وسلم كذلك لفظ ا ل ق ر آ ن في ر س ا ل ة المعجزات ا ل ق ر آ ن ي ة وهي ا ل ك ل م ة ا ل خ ا م س ة والعشرون وفي ا ل إ ش ا ر ة ا ل ث ا م ن ة ع ش ر ة من المكتوب التاسع عشر قد ظهر في توافق لطيف مما بين جزءا من أ ر ب ع ي ن جزءا من التوافقات التي ظهرت في سائر الرسائل أ ي ض ا والتي تبين نوعا من ا ل أ ن و ا ع ا ل أ ر ب ع ي ن ل إ ع ج ا ز ا ل ق ر آ ن ازاء طبقه الناس الذين يعتمدون على مشاهداتهم وحدها وهم الذين يمثلون و ا ح د ة من أ ر ب ع ي ن ط ب ق ة من طبقات الناس وذلك لقد تكرر رفض القرآن مرة في الكلمة الخامسة والعشرين وفي المكتوب وتناظرت والأربعين لقد القرآن الكلمة الخامسة الإشارة الثامنة عشرة من المكتوب التاسع عشر الكلمات جميعها إلا ما ندر ففي الصحيفة الثالثة والأربعين من الشعاع الثاني تكرر ندر رفض مرة عشرة عشر في ففي جميعها ما من من مئة هناك س ب ع ة من لفظ ا ل ق ر آ ن تتناظر كلها وهكذا ف الصحيفة ف ي والخمسين التي ي السادسة ا القرآن تتناظر ثماني تسعة من لفظ ل م منها ا ت ه و ه ل ل ص ح ي ف ة ا ت ا ا س س ع ة و ل ت و ن ا ل ت ي أمام أ ب ص ا ر ن الفاظ توجد خمسة أ من القران آ ن ن ت ت ر جميعها وهكذا ت ت ا ر أ ل ف ا القرآن ا ظ ل م ك ر ر ة ا ل و ا ر د ة في جميع الصفحات وقلما يستثنى واحد من كل خمسه او سته الفاظ منه واما سائر التوافقات ففي الصحيفه الثالثه والثلاثين التي هي امامنا خمسه عشر لفظا لي م تتناظر اربعه عشر منها وكذلك في هذه الصحيفه التي امام اعيننا تتناظر تسعه من لفظ الايمان وانحرف واحد انحرافا قليلا بوضع المستنسخ فاصله بين الكلمات وكذا ف يتناظر هذه الصحيفة ا ل ي أ م م ا ي ت ن ا لفظان من لفظ المحبوب أ ح د ه م ا في السطر الثالث و ا ل آ خ ر في السطر الخامس عشر فهما يتناظران تناظرا جميلا بميزان تام وقد صفت بينهما أ ر ب ع ة من أ ل ف ا ظ العشق م ت ن ا ظ ر ة وهكذا تقاس التوافقات ا ل غ ي ب ي ة ا ل أ خ ر ى على هذه فهذه التوافقات م و ج و د ة لا محاله بشكل من ا ل أ ش ك ا ل في الرسائل أ ي ا كان المستنسخ وكيفما كانت ا ل أ س ط ر والصفحات بحيث لا تدع ش ب ه ة من أ ن ه ا ليست ن ت ي ج ة ا ل م ص ا د ف ة ولا من نتاج تفكير المؤلف والمستنسخ ولكن التوافقات في خط بعض المستنسخين تلفت ا ل أ ن ظ ا ر أ ك ث ر بمعنى أ ن لهذه الرسائل خطا حقيقيا خاصا بها و أ ن بعض المستنسخين يقترب من ذلك الخط ومن غرائب ا ل أ م و ر أ ن هذه التوافقات أ ك ث ر ظهورا لدى المستنسخين غير الماهرين مما يفهم منه أ ن المزايا والفضائل و ا ل ظ ر ا ف ة في الكلمات التي هي نوع ا من تفسير ا ل ق ر آ ن الكريم ليست ملك أ ح د بل إ ن ملابس ا ل أ س ا ل ي ب ا ل م و ز و ن ة ا ل م ن ت ظ م ة التي تناسب ق ا م ة الحقائق ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل م ب ا ر ك ة ا ل ج م ي ل ة ا ل م ن ت ظ م ة لا تفصل ولا تخاط باختيار أ ح د ولا بشعوره بل إ ن وجودها هو الذي يقتضي أ ن يكون ا ل أ م ر هكذا و أ ن يدا غ ي ب ي ة هي التي تفصلها وتخيطها وتلبسها حسب تلك ا ل ق ا م ة أ م ا نحن فترجمان فيها وخادم ليس إ ل ا ا ل ن ك ت ة ا ل ر ا ب ع ة تذكرون في سؤالكم ا ل أ و ل المتضمن ل خ م س ة أ و س ت ة أ س ئ ل ة كيف يكون الجمع في ميدان الحشر وهل يحشر الناس عراه وكيف يكون لقاء ا ل أ ص د ق ا ء ا ل أ ح ب ة وكيف نجد الرسول صلى الله عليه وسلم ل ل ش ف ا ع ة إ ذ كيف يقابل إ ن س ا ن واحد عددا غير محدود من الناس وما نوع ثياب أ ه ل ا ل ج ن ة والنار ومن الذي يدلنا على الطريق؟ الجواب ذ ي يدلنا الطريق على ل ا إ ن جواب هذا السؤال موجود كاملا وواضحا في كتب ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ش ر ي ف ة وسنورد هنا ما يوافق مسلكنا ومشربنا من ن ك ت ة أ و نكتتين فحسب أ و ل ا لقد بينا في مكتوب من المكتوبات أ ن ميدان الحشر هو في مدار ا ل أ ر ض السنوي و أ ن ا ل أ ر ض ترسل محاصيلها المعنوية من الآن من إ ل ى الواح ذلك الميدان و أ ن ه ا بحركتها ا ل س ن و ي ة تمثل د ا ئ ر ة وجود وتكون مبدا أ لتشكل ميدان الحشر بمحاصيل تلك ا ل د ا ئ ر ة ا ل و ج و د ي ة و أ ن ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة التي هي ك س ف ي ن ة ر ب ا ن ي ة ستفرغ ما في مركزها من جهنم صغرى إ ل ى جهنم كبرى كما ستفرغ سكنتها إ ل ى ميدان الحشر ثانيا لقد أ ث ب ت ن ا إ ث ب ا ت ا قاطعا في الكلمات ولاسيما في ا ل ك ل م ة ا ل ع ا ش ر ة وفي ا ل ك ل م ة ا ل ت ا س ع ة والعشرين وجود الحشر مع ميدانه ثالثا أ م ا الاجتماع ب ا ل أ ص د ق ا ء ولقاؤهم فقد أ ث ب ت إ ث ب ا ت ا كاملا في كل من ا ل ك ل م ة ا ل س ا د س ة ع ش ر ة و ا ل ك ل م ة ا ل ح ا د ي ة والثلاثين و ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ن ي ة والثلاثين وذلك واحدا أن شخصا واحداً يستطيع في د ق ي ق ة و ا ح د ة أ ن يقابل ملايين الناس وفي أ ل ف مكان ومكان وذلك بسر ا ل ن و ر ا ن ي ة رابعا إ ن الله سبحانه وتعالى قد أ ل ب س مخلوقاته ا ل أ ح ي ا ء ك ا ف ة لباسا فطريا سوى ا ل إ ن س ا ن ففي ميدان الحشر يلبسه سبحانه لباسا فطريا ويتعرى عن ملابسه ا ل م ن س و ج ة غير ا ل ف ط ر ي ة وذلك بمقتضى اسم الله الحكيم أ م ا ح ك م ة ا ل ب س ة ا ل م ن س و ج ة في الدنيا فلا تنحصل في ا ل و ق ا ي ة من الحر والقر و ا ل ز ي ن ة وستر ل ل ع و ر ة وحدها بل أ ه م ح ك م ة لها هي إ ن ه ا إ ش ا ر ة إ ل ى س ي ا د ة ا ل إ ن س ا ن على سائر ا ل أ ن و ا ع وتصرفه فيها إ ذ ان ملابسه م ن س و ج ة من نماذج تلك ا ل أ ن و ا ع وإلا فما أ ه و ن عليه سبحانه أ ن يلبس ا ل إ ن س ا ن لباسا فطريا بسيطا إ ذ لولا هذه ا ل ح ك م ة لكان ا ل إ ن س ا ن موضع استهزاء الحيوانات ذات المشاعر حيث يغطي نفسه ويلف جسمه بقطع م ت ن و ع ة وخرق م خ ت ل ف ة أ م ا في ميدان الحشر فلا داعي إ ل ى هذه ا ل ح ك م ة ولا مبرر لتلك ا ل ع ل ا ق ة بين الانسان إ ن س و ئ ر ا ل أ و ا ع لذا لا ح ا ج ة إ ل ى تلك الملابس التي تمثل نماذج تلك ا ل أ ن و ا ع خامسا أ م ا الدليل على الطريق فهو ا ل ق ر آ ن ل أ م ث ا ل ك ممن انضوا تحت نور ا ل ق ر آ ن ولوائه فانظر إ ل ى المقطعات ا ل م و ج و د ة في أ و ا ئ ل السور ك ا م ميم و ل لام ف را و ح ا م م و ع ل م منها و شاهد ما أ ع ظ م ا ل ق ر آ ن من كتاب وما أ ر ج ا ه من شفيع وما أ ص د ق ه من دليل وما أقدسه س من نور اقدسه د س ا أما ثياب أهل الجنة أهل وجهنم ف وضحته والعشرون و الكلمة الثامنة ا ل د ت و ر ذكر الذي فيما من أهل ل ا نور لا شك يرغب في أن يتنعم بكل نوع من أ ن و ا ع لذائذ ا ل ج ن ة وفي كل وقت و آ ن ومعلوم أ ن في ا ل ج ن ة نعيما ولذائذ في منتهى الاختلاف و ا ل أ ن و ا ع فهو يعاشر جميع تلك ا ل أ ن و ا ع من النعم وفي كل وقت لذلك يلبس ويلبس حوره نماذج حسن الجنة العين نماذج فيكون ونعيمها بمقياس بمثابة حسن حوره هو وحوره مصرر جنة مصررة إ ذ كما يجمع ا ل إ ن س ا ن في ح د ي ق ة بيته ا ل أ ز ا ه ي ر ا ل م ن ت ش ر ة في تلك ا ل ب ل د ة أ و كما يجمع صاحب حانوت ما لديه من أ ن و ا ع البضائع في ل ا ئ ح ة و ق ا ئ م ة وكما يقتني ا ل إ ن س ا ن ملابسه و أ ث ا ث بيته من أ ن و ا ع المخلوقات التي يتصرف فيها وله ع ل ا ق ة معها وكذلك الذي هو من أ ه ل ا ل ج ن ة ولا سيما الذي عبد الله بجميع مشاعره وحواسه سيلبسه الله سبحانه برحمته ويلبس حوره العين حللا تظهر كل نوع من أ ن و ا ع جمال ا ل ج ن ة ونعيمها و أ ذ و ا ق ه ا بما يشبع كل ر غ ب ة من رغباته ويرضي كل ح ا س ة من حواسه ويمتع كل جهاز من أ ج ه ز ت ه ويسهل له تذوق كل ل ط ي ف ة من لطائفه والدليل على أ ن تلك الحلل ا ل م ت ع د د ة ليست من جنس واحد ولا من نوع واحد هو الحديث الشريف الوارد بهذا المعنى إ ن الحور العين يلبسن سبعين ح ل ة ويرى مخ عظامهن من تحتها بمعنى أ ن ه ابتداء من أ ع ل ى ح ل ة من تلك الحلل إلى أدناها هناك مراتب من التذوق والتمتع بحيث تشبع جميع الحواس والمشاعر بلذائل م خ ت ل ف ة وانماط م خ ت ل ف ة أ م ا من هو من أ ه ل النار ف إ ن ه قد ارتكب السيئات والذنوب ببصره وبسمعه وبقلبه وبعقله وبيده وبسائر جوارحه وحواسه ومشاعره فلا بد أ ن ه سيلبس ملابس قطعت من أ ج ن ا س م خ ت ل ف ة ليعذب بها وليذوق آ ل ا م ا م ت ن و ع ة بحسب كل ح ا س ة وجهاز حتى تصير الملابس جهنم م ص ر ر ة تحيط به ولا يتنافى هذا ومقتضى ا ل ح ك م ة و ا ل ع د ا ل ة ا ل ن ك ت ة ا ل خ ا م س ة ت س أ ل و ن هل كان أ ج د ا د الرسول صلى الله عليه وسلم يدينون بدين في زمن ا ل ف ت ر ة الجواب هناك روايات تدل على أ ن ه م كانوا يدينون ببقايا دين إ ب ر ا ه ي م عليه السلام بعد أ ن مرت بفترات ا ل غ ف ل ة والظلمات ا ل م ع ن و ي ة وقد ظلت متعبد بعض الناس الخاصين فلا ريب أ ن الذين انحدروا من نسل سيدنا إ ب ر ا ه ي م عليه السلام والذين شكلوا س ل س ل ة ن و ر ا ن ي ة أ ن ت ج ت سيدنا الرسول ص لم ى الله عليه ل و س لم يكونوا مهملين للدين الحق ولم يقعوا في ظلمات الكفر ولكن ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا تبين أ ن أ ه ل ا ل ف ت ر ة يكونون من أ ه ل ا ل ن ج ا ة فلا يؤاخذون بخطاياهم في الفروع بالاتفاق بل هم أ ه ل نجاه عند ا ل إ م ا م الشافعي و ا ل إ م ا م ا ل أ ش ع ر ي حتى لو وقعوا في الكفر وليس لهم أ ص و ل ا ل إ ي م ا ن ل أ ن التكليف ا ل إ ل ه ي يكون ب ب ع ث ة الرسل ويتقرر التكليف بالاطلاع على ا ل ب ع ث ة وحيث إ ن ا ل غ ف ل ة ومرور الزمان قد سترى أ د ي ا ن ا ل أ ن ب ي ا ء السابقين فلا تكون هذه ا ل أ د ي ا ن ح ج ة على أ ه ل زمن ا ل ف ت ر ة ف إ ن اطاعوا يثابون و إ ن لم يطيعوا لا يعذبون ل أ ن ه ا لا تكون ح ج ة ما دامت م س ت و ر ة غير ظ ا ه ر ة ا ل ن ك ت ة السادسه ة ت ق و و ل هل أ ر س ل أ ح د ب ا ل ن ب و ة من أ ج د ا د النبي صلى الله عليه وسلم الجواب ليس هناك نص قاطع على وجود نبي من أ ج د ا د ه صلى الله عليه وسلم بعد سيدنا إ س م ا ع ي ل عليه السلام ولكن ظهر نبيان من غير أ ج د ا د ه صلى الله عليه وسلم وهما خالد بن سنان و ح ن ظ ل ة وهناك ق ص ي د ة م ش ه و ر ة لكعب بن لؤي وهو من أ ج د ا د ه صلى الله عليه وسلم يقول فيها على غ ف ل ة ي أ ت ي النبي محمد فيخبر أ خ ب ا ر ا صدوقا خبيرها هذا الكلام شبيه بكلام ن ب و ة م ع ج ز وقد قال ا ل إ م ا م الرباني مستندا إ ل ى الدليل والكشف لقد بعث أ ن ب ي ا ء كثيرون في الهند إ ل ا أ ن بعضهم لم تتبعهم أ م ة أ و انحصرت في ع د ة أ ش خ ا ص محدودين فلم يشتهروا او لم يطلق عليهم الناس اسم النبي فبناء على هذه ا ل ق ا ع د ة ا ل إ م ا م الرباني يمكن وجود أ ن ب ي ا ء أ م ث ا ل هؤلاء في أ ج د ا د النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ن ك ت ة ا ل س ا ب ع ة تقولون ما أ ص ح خبر و أ ق و ا ه بحق إ ي م ا ن والدي الرسول صلى الله عليه وسلم وجده عبد المطلب الجواب إ ن سعيدا الجديد لا يقتني أ ي كتاب كان غير ا ل ق ر آ ن الكريم منذ عشر سنوات ويقول حسب ا ل ق ر آ ن كتابا ولا ي س ع ن الوقت للتدقيق والبحث في مثل هذه المسائل ا ل ف ر ع ي ة في جميع كتب ا ل أ ح ا د ي ث كي أ ت م ك ن من الوصول إ ل ى أ ق و ى ا ل أ خ ب ا ر و أ ص ح ه ا إ ل ا أ ن ن ي أ ق و ل إ ن والدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من أ ه ل ا ل ن ج ا ة ومن أ ه ل ا ل ج ن ة ومن أ ه ل ا ل إ ي م ا ن فلا شك أ ن الله سبحانه وتعالى لا يؤلم قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم ولا يجرح شفقته ا ل ل ط ي ف ة التي ت م ل أ ذلك القلب المبارك ف إ ن قيل إ ن كان ا ل أ م ر هكذا فلم لم يوفقوا ل ل إ ي م ا ن ولم يدركوا بعثته صلى الله عليه وسلم الجواب إ ن الله سبحانه وتعالى بكرمه العميم لا يجعل والدي الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم تحت ثقل المنه تلطيفا لشعوره صلى الله عليه وسلم إ ذ اقتضت رحمته سبحانه أ ن يرضي حبيبه الكريم صلى الله عليه وسلم و ي س ع د والديه ويجعلهما تحت م ن ة ربوبيته ا ل خ ا ل ص ة لكي لا ينزلهما من م ر ت ب ة ا ل و ا ل د ي ة إ ل ى م ر ت ب ة ا ل أ و ل ا د ا ل م ع ن و ي ة فلذلك لم يجعل والديه ولا جده من أ م ت ه ظاهرا في حين أ ن ع م عليهم مزايا ا ل أ م ة وفضائلها وسعادتها نعم لو حضر أ م ا م مشير عظيم في الجيش والده وهو ب ر ت ب ة نقيب لظل والده تحت ت أ ث ي ر شعورين متناقضين لذا فالسلطان ر ح م ة بمشيره الكريم لا يجعل والده تحت إ م ر ت ه عمه النكتة الثامنة تقولون ما أصح الأقوال بحق عمه أبي قالب الجواب إن الشيعة القائلون تقولون إن ن م بحق أصح أبي ب ي إ ه أ م ا أ ه ل ا ل س ن ة ف إ ن أ ك ث ر ه م ليسوا قائلين ب إ ي م ا ن ه ولكن الذي ورد إ ل ى قلبي هو ا ل آ ت ي إ ن أ ب ا طالب كان يحب شخص الرسول صلى الله عليه وسلم حبا خالصا جادا يحب ذاته لا رسالته فلا شك أ ن محبته ا ل خ ا ل ص ة جدا وشفقته ا ل ق و ي ة لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم لا تذهب ه د ا ء منثورا ولا تضيع عند الله نعم إ ن أ ب ا طالب الذي أ ح ب حبيب رب العالمين ط ب ا خالصا وحماه من ا ل أ ع د ا ء و أ ظ ه ر موالاته له حتى لو صار إ ل ى جهنم لعدم إ ظ ه ا ر ه إ ي م ا ن ا مقبولا خجلا و ع ص ب ي ة ق و م ي ة و أ م ث ا ل ه ا من المشاعر وليس عنادا وانكارا ف إ ن الله سبحانه قادر على أ ن يخلق ج ن ة خ ا ص ة به في جهنم ثوابا لحسناته ويبدل جهنمه ا ل خ ا ص ة إ ل ى ج ن ة خ ا ص ة بمثل ما يخلق أ ح ي ا ن ا ربيعا زاهيا في الشتاء القارس وبمثل ما يحول السجن الضيق برؤيا يراها بعضهم إ ل ى قصر منيف والعلم عند الله لا يعلم الغيب إلا الله سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم